أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين عدوي أولياء آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا إليهم تلقون وعدوكم وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم أ ن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 إ ذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم, كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أ ب د ا حتى تؤمنوا بالله وحده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 أن تبروهم إليهم إن الله يحب انما ق إ ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك موسوعه ت م هم فأولئك ا ل ظ ا ل م و ن ي ا أيها ا ل س ي للعلوم ا إذا ا ج ء ك الاسلاميه م م ؤ ن ت ج ر ا ت ف ت ح ن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 رفور ح ي موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا ت ت ب ل و قوما ا ض س ا للعلوم ه ي ي ه م قد س ا ن الاسلاميه آ خ ر ة ي ا ك ف ر ن أصحاب ا ب ل ق